بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ليلة القدر خير من شهر تنزل الملاث سلام سلام من أحسن ما أطلع عن